أعو بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم wake up iva What's uh that? -huh. Thank you Ooh. Mm. um Oh <laughs> wouldn't give up. One hour. Voi Oh, no. وريزل <تصفيق> What I yhinnän In... yeah. Yen alu اشتركوا في Me هل <tall> <otros> Allah, <Sanly> Allah. <singing> بهذه التلاوة العطرة لما تيسر من سورتي النبأ والنازاعات للقارئ الشيخ بولين شعيشا نأتي إلى نهاية إرسالنا معكم لهذا اليوم